وَمَا مَرَّ جَاءَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ربنا اما ان القوم استضعفوني وكذوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك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 وَفِي نُسْخَتِهَا غُدُوًّا وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنَ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 غفار لينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين